باب من الفرق تقول تلك شفة الإنسان وهذه مشافر البعران وحبست جحفلة الحمار والبغل والجواد بالزياري، وفي ذوات الظلف قلم قمة للشاة والمعزى وقلم رمة ومثلها فنطيسة الخنزير فافهم كلامي واستمع تعبيري والخطم والخرطوم للسباع إن كلام العرب ذو اتساعي كذلك البرطيل للكلابي وهي البراطيل على الصوابي وهو منقار لغير الصائد من ذي الجناح كالحمام الوارد ومثله المنسر للعقاب وكل ما يصيد بالغلاب والظفر للإنسان وهو المنسم لكل ذي خف كذاك يعلم والظفر للإنسان وهو المنسم لكل ذي خف كذاك يعلم ومثله الحافر من ذي الحافري والظلف من ذي الظلف فلتحاضري ومخلب لسبع أو طير وبرثن الطير بدون ضير وبرثن الكلب وقيل البرثن لسائر السباع أيضا يحسنوا والثدي للمرأة وهو الخلف من كل ما يعزى إليه الخف وطبي ذي الحافر ثم السبع والجمع أطباء فقل واتبعي ومن ذوات الظلف وهو الضرع كالشاء والمعز وهذا سمع وضبعت ناقة زيد ضبعة أرادت الفحل وتلك ضبعة أما الآتان فتقول استودقت والفرس الأنثى وقالوا أودقت فهي وديق وودوق بانا بها وداق تصف الآتانا واستحرامت معزك والحرام مثل الوداق هكذا الكلام وهذه حرما تريد الماعزة بها حرام لا عدمت الجائزة وقد حانت نعجته حناء فتلك حان فافهم الأشياء وصرفت كلبته وأجعلت فعل النعاج وسواها فعلت فقل لتلك صارف ومجعل كذلك الذئاب طرا تجعل وإنما الضبية عند الكلي ماعزة ففعلها كالفعل وبقر الوحش من النعاج فقلحنت فيها بلا لجاج ومات زيد والحمار نفقا والخيل والبغال فالكل لقا ومثله تنبل البعير أي مات فهو جيفة مهجور والجيفة النبيلة تعرف أولا قال ابن العرابي في تنبله يقال في الناس وغير الناس وما تك في الكل على القياس وصفن الجلد الذي كال ظرف لبيضة الإنسان دون خلف والثيل ما يحوي قضيب الجملي وهو لذي الحافر قنب فقلي والعقي ما يخرج من بطن الولد من قبل أن يطعم شيئا أو يلد وسمه الردج من ذي الحافر والسخت من ذي الخف فلتناظري أنشد بيتاً للهجاء يناسب في بيتها ردج جا خاطب والسخد أيضاً مثله صحيح تم به ذا الكلم الفصيح